فَآتَت سُقْهَا ضَعْفَينِ فإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ثَمَرَاتٍ وَأَصَابَهُمُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصَابَهَا إِحْطَارٌ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واتع عليم يؤمنون